انَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمَّوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْكُفَّارِ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِنَّ الْوَنَن لَّا يُغْنِي مِنَ الْحَكِّ شَيْئًا فَاعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى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 الذين يجدنك بايرا الاسم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِما فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَا تَذِيرُ وَازِرَةٌ وَإِذْ رَأَىٰ أَخْرَى وَاَن لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى 11. وأنه هو أضحك وأذكى 12. وأنه هو أمات وأحيى